ان مكننا له في الاض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى فَإِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَأَئِدَتَكَ تَجَاوَزَتْ مَا نُسْقِيكَ وَإِنَّ لَكَ فِي هَذَا الْبَلَدِ آيَةً فَأَتْبَعِ السَّبِيلَ الَّذِي يَسْعَى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 فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَقْلَعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه قبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون ي فَهُنَّ قَوْلَهُمْ قَالُوا يَا ذَلِكَ الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَجُوجَ وَمَا يَجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَوْرًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سُدًّا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال فخو